فلما دخل إلى الخلاء في بيتها أقبل على الصندوق الذي يجمع به الغائط وجعل يأخذ منه غائطا ويلقي على ثيابه ويديه وجسده ثم خرج إليها فلما رأته صاحت وألقت في وجهه بضاعته وطردته من البيت مضى يمشي في الطريق والصبيان يصيحون وراءه مجنون مجنون حتى وصل بيته فأزال عنه النجاسة واغتسل فلم يزل يشم منه رائحة المسك حتى ما